شبكة مزامير آل داود تقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم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 قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد لصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني مِن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك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 الحمد للہ الحمد للہ وَهَبَ بری اسم عیل و اسح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 ربنا اغفر لي ولوالدي وأهل المؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل انما يؤخرهم ليوم ان تشخص فيه الابصار موطئ عين مكن عين رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك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 وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَارَبْنَا لَكُم مَّثَلًا وَقَدِ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ان الله عزيز ان الله عزيز ان الله عزيز دنتقام هما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وفرزوا لله وفرزوا لله وفرزوا لله, لله الواحد وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاب سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لِيُجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بَلَاوَ هَذَا بَلَغَ لِلنَّاسِ وَلْيُنْذَرُوا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولول